قال أ ف ت ع ب د و ن من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افر لكم افر لكم ولما تعبدون من دون الله أ ف ل ا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آ ل ه ت ك م إ ن كنتم فاعلين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 ومن الشياطين من يغوصون له ي غ ويعملون ص و و ن له عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين و أ ي و ب اذ نادى ربه أ ن ي مسني الضر و أ ن ت أ ر ح م الراحمين فاستجبنا له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 م ن الصالحين و ن و ع ه ا ل ن ا ب ل ن نقدر ع ل ي ه ف ن ا د ى في ا ل س ل م ا ت فلا كنت موسوعه ا ل م ي ن ف ا س ت ج ب ن ا ل ه و ن ج ي ن من ا ا ه ل غ م و ك ذ ل ك ننجي ع ل م ن ي و ز ك ر ي ا نادى ربه رب ل ا تذرني فردا رب ل ا ت ذ ر ن ي فردا وأنت خير الوارثين وأنت ف ا س ت ج ن ا له و ع ه ب ن النابلسي ه ي ح و أ للعلوم ج ه إ ن الاسلاميه ي ا ا ر ع و ن في خ ي ر ت موسوعه النابلسي خاشعين للعلوم الاسلاميه ف ن روحنا ن ا و ن م ا ء الله ا ل ح ي ن ى أ موسوعه ت ك م أمة, أمة ا النابلسي أمرهم ن م ك ن ل ل ع و ن فمن م ي ع ل من ا ل ص ا ل ح ا ت وهو م ؤ ي ن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 ف إ ذ ا هي شاخصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا غ ا ل م ي ن إ ن ك م وما تعبدون من دون الله حصب جهنم, حصب جهنم أنتم, لها واردون انتم لها واردون لو كان هؤلاء آ ل ه ة ما وردوها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 في هذا ا ل ل ب م ل ق و م ع ا ب د ي ن و م ا أ ر س ل ن ا ك إ ل ا رحمة للعلوم ا م ي ن ا أ ر س ل ن ا ك إ ل ا ر ح م ة ل ل ل ع ا م ي ن إنما يوحى إلي أنما قل إلي ل إ يوحى ه ك م إله واحد فهل واحد فإن موسوعه ق ل ذ ن ت م ع ل ى س و وإن ا أ د ر ي أم ب ع ي د م ا ل ع د و ن إ ن ه ي ع ل م ا ل ج ه ر من ا ل ق و ل ويعلم م ا ت ك ت ح و ن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 واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصده الناس اشتاتا ليروا اعمالهم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 ي و م ي ك و ن ن ا ا ل س ك ا ل ف ر ا ش ا ل م ب ث ث و و و ت ك ن ا ل ج ب ا ل ك ا للعلوم ع ن ا م ش ف أ الاسلاميه من ت م و ز ي في ي ن ه فهو ع ش ض ي ة و أ ا ا من م خفت و ز ن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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن قل هو الله أ ح د الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د لا إ ل ه إ ل ا الله العظيم الحليم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 الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د لا إ ل ه إ ل ا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا إ ل ه إ ل ا الله إ ذ ا قضى أ م ر ا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون لا إله إلا الله ولا نعبد إ ل ا إ ي ا ه ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات و ا ل أ ر ض و م ل أ ما شئت من شيء بعد أ ه ل الثناء والمجد أ ح ق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا م ا لما ن ع أعطيت و ل ا م ع ط ه النابلسي ع ت ل راد لما, منعت لا رد لما قضيت ولا قضيت ق ض م ا ب ط ولا ن ف ع ذا ا ل ج د م ن ك ا ل ا س ل ا م ل ه ل ا أنت س ب ح ا ن ك إ ن ا كنا من ا ل ظ ا ل م ي ن لا إله إلا أنت س ب ح ا ن و ع ن ا ل ن ا ا ل م ي ن للعلوم ه ك ا ا ل ا ي نعمك س ل ا م ي د ك لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد السرمد الذي لا ي ح ص ي ه العدد ولا ي ف ن ي ه ا ل أ ب د كما ينبغي لك ربنا أ ن تحمد كما ينبغي لك ربنا أ ن تحمد لك الحمد بكل ن ع م ة أ ن ع م ت بها علينا في قديم أ و حديث أ و خ ا ص ة أ و عامه او سر أ و ع ل ا ن ي ة لا نحصي ثناءا عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت ع ل ى نفسك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 وجل ثناؤه وتقدست اسماؤه لا ي ث ل ف وعدك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم يا حي يا قيوم يا, جا يا قاصم ا ل ج ب ا ب ر ة يا كاسر ا ل أ ك ا س ر ة يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم يا ذا الطول الشديد و ا ل أ م ر الرشيد أ ن ت فعال لما تريد اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين اللهم قاتل ا ل ك ف ر ة الذين يكذبون باياتك ويعادون أ و ل ي ا ء ك اللهم اكفناهم بما شئت رد كيدهم في نحورهم اللهم إ ن ا ن د ر أ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم كن لنا ولا تكن لهم اللهم عليك بهم ف إ ن ه م لا يعجزونك أ ر ن ا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز اللهم يا رحمن السماوات و ا ل أ ر ض ورحيمهما يا أ م ا ن الخائفين اللهم ك لعبادك الخائفين المستضعفين اللهم لقد عظم ا ل أ م ر واشتد الكرب وتفاقم الخطب ع ل ش إ خ و ا ل ه ا ى ش م ك ه دعويه غير ا ل ر ا ل ل ه ذات م ليس لها م و ن اجتماعي ن أ و ب يا من كشف ا ل ط ر عن أ ي و ب ورد يوسف بعد طول غياب إ ل ى يعقوب اللهم اكشف طر المتضررين من المسلمين اللهم اكشف طرهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم لا ناصر لهم سواك لا رب لهم إ ل ا أ ن ت ما ن ق ض و ا منهم إ ل ا أ ن ه م يؤمنون بك يا عزيز يا حميد يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا رب العالمين اللهم ارحم, ال... اللهم ارحم الارامل واليتامى اللهم ارحم المكلومين والمجروحين اللهم رحمتك التي وسعت كل شيء رحمتك التي سبقت غضبك يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم إ ل ى من تكلهم الى من ت ك ل م الى من ت ك ل م يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم أ ص ل ح أ ح و ا ل المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والتوحيد يا رب العالمين اللهم اكشف ا ل غ م ة عن هذه ا ل أ م ة يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين إ ذ ا لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي غير أ ن رحمتك أ و س ع لنا فارحمنا وارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا رب العالمين اللهم ردنا إ ل ي ك ردا جميلا اللهم تقبل صيامنا واجعله إ ي م ا ن ا واحتسابا وتقبل قيامنا واجعله إ ي م ا ن ا واحتسابا اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا السهر والتعب يا أ ر ح م الراحمين اللهم اجعل أ ع م ا ل ن ا خ ا ل ص ة لوجهك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م نعوذ بك أ ن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم يا أ ر ح م الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ناداك زكريا رب لا تذرني فردا فاستجبت له و و ه اللهم ي ح اصلح ت له زوجه اللهم لا تجعل من المسلمين عقيما إ ل ا ذريه صالحه وهبته برحمتك يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين يا حي يا قيوم اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا ربنا هب لنا أو ا ت ن أعين ا ا قرة ع و ج ل ن ا ل ل م ت ق ي ن إ م اغفر م ا ربنا ا لنا ما قدمنا و م ا أخرنا و م ا أسرنا و م ا أ ع ل ن ا و م ا أ ن ت أ ع ل م به منا أ ن ت ا ل م ق د م و أ ن ت ا ل م ؤ خ ر ن ع و ل ر ض ا ك م ن ولو ف و ك م ن ع ق و ب ت ك و ن ع و ش بك م ن ك ل و شئتم و ل ي ك أ ن ت ك م ا أ ث ن ي ت ع ل ى نفسك وصل اللهم ع ل ى نبينا محمد